وأثروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللقيء الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها, فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور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 أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما ينفكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بطير أمن هذا الذي هُوَ جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في